جريم. وصل بنا الكلام الى ما ساقه سيدنا القوي قديس الشريف من الاجوبات حول الشهره المفروحة وهي ان القمص لو كان ثابتا في الارباح لتصدى النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام لجمعه ولم ينقل ذلك ولا في رواية واحدة كما أنه لم يرد عنه تنصيص على ثبوت الخمس في أرباح المقاسب ولو في رواية واحدة فاجاب السيد قدس صلى الله عن ذلك بإرثة أجوبه الجواب الأول الذي مضى وهو بناء على تدريجية الاحترام. الجواب الثاني الذي طرحه سيدنا قدس السرا هو أنهم اخذ الزكاة واجب بقوله تعالى خذ من أمورهم. ولم يرد في حق الخمس أنه هو مواجب مواجب عليه عدم تصديه لأخذ الخمس لأنه مواجب عليه يجب على الناس دفع الخمس إليهم وأنه لا يجب عليه لأخذ. فعدم تصديه للاخذ وعدم نصب العمال لأنه لم يكن امرا واجبا عليه يجب على الناس الدفع أما أنهم لا يجب عليه الآخر بينما في الزكاة يجب عليه والآخر كما يجب على الناس الدفع هو يجب عليه الأخذين خذ من أموالهم صدقة تضطرون زكيين فإذا من خلال هذه الآية خذ من أموالهم نستفيد أن أخذ الزكاه واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وأما أخذ الخمس فإسر واجبه ولذلك تصدى لأخذ الزكوار ولم يتصدى لأخذ القمس أنه ليس واجبا عليه حتى يتصدى لأخذه هذا الجواب في ضمن كلماته قد بسسرورة الطريح ولكن في ذلك تأمل وهو أن وجوب أخذ الزكاة ليس حكما لموضوعية في الزكاة حتى يكون فارقا بين الخبز وبين الزكاة أخذ الزكاة جزء من التنظيم المعاشي بصرف الزكاة باعتبار أن جملة من المسلمين أغنياء فلا يستحقون من الزكاة شيئا وإنما يجب عليهم دفع الزكاة وجملة من المسلمين فقراء غير قادرين على العمل فيعطون من الزكاة وجملة من المسلمين فقراء لكن قادرون على العمل فيعملون في الزكاة وهذا معنى والعاملين عليها يعني اصلا جزء من التنظيم المعاشي لمصرف الزكاة هو أخذ الزكاة فتصديه صلى الله عليه وآله للاخذ أو وجوب الأخذ عليه لأنه القرآن يقول خذ من أمور وجوب الأخذ على الرسول صلى الله عليه وآله من باب التنظيم المعاشي لمصرف الزكاة يعني من باب أنه هناك جملة معتد بها من المسلمين فقراءهم من قادرون على العمل فنصبهم الرسول لجباية الزكاة حتى يكون لهم نصيب من الزكاه السلام والرحمة وهذا ما اشارت اليه الايه المباركه والعاملين عليها العاملين عليها يعني ان هناك جمله معتد بها فقراء لكنهم بما انهم قادرون على العمل جعل لهم عمل في الزكاه اوجبايتها وجعل لهم نصيب من الزكاه فقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه ليس وجوبا تعبديا لخصوصيه في الزكاه وانما قوله خذ من اموالهم صدقه من, من باب التنظيم المعاشي لمصرف الزكاه وجب عليه الاخذ لكي يكون الاخذ جزءا من التنظيم المعاشي لمصرف الزكاه وإذا أرجعنا وجوب الأخذ لهذا المعنى ووجوب الأخذ يلي تنظيم تعبدي لكن جيدها بالخصوصية لا وجوب الأخذ يجد تنظيم معايش 10 بالزكاة إذا حللنا وجوب الأخذ بهذا المعنى يريد الإشكان مرة تندا لماذا لم يجب الأخذ في الحفوص بما أن وجوب الأخذ ليس وجوب تعبدي وليس أن وجوب الأخذ ليس فلا يصبح فارقا بين الزكاه وبين الخمس حتى يجيب سيدنا قدس الرغبه انه انما لم يتصدى في الخمس ان الاخذ مواجب واجب عليه وتصدى في الزكاة لان الاخذ واجب عليه قل الاخذ واجب عليه في الزكاه مو لخصوصيه في الزكاه وانما وجب عليه الاخذ في الزكاة من الا تنظيم المعاشي والتنظيم المعاشي الا مشترك بين الخمس وبين الزكاه فلماذا لم ياخذ في, في الخمس كما أخذ في الزكاة فإذا هذا الجواب في حد ذاته غير صالح للفرق بين المقامين صار واضح الجواب الثاني الذي ذكره قدس سره هو أنه أرق بين الزكاة وبين القنص الزكاة حقا للمسلمين عاما إنه الصدقات للفقراء والمساقين العامين الزكاه حق لجميع المسلمين فتصد الرسول لأخذه ولجبايته من باب إعطاء كل ذي حق حقه مناسب لمقامه لمقامه صلى الله عليه وآله بينما الخمس حق له ولأهل بيته فلا يناسبه أن يتصدى لجباية حقه وأن ينصب العمال لجباية حقه وهذا لا يتناسب مع جلاله شأنه وقدره صلى الله عليه وآله هذا هو الفارق الرسول صلى الله عليه وآله إنما تصدى لجباية الزكوات وضع العمال لجباية لأنه حقا للمسلمين والمناسب لشأنه أن يتصدى لجباية حقوق المسلمين وعلى طريق حقها اما الخمس فهو حق شخصي ليه ولأهل بيتي ولقرابتي وكما عبر سيدنا هنا يشبه الملك الشخصي وإذا كان كذلك وهو ملك الشخصي يشبه الملك الشخصي وإذا كانت كذلك فلا يناسبه صلى الله عليه وسلم لأن يتصدى وأن ينصب العمال لأن يجبو له حقه وأملاكه هذا غير مناسب لجلاله شأنه وقدره صلى الله عليه وسلم فهذه هي العله في أنه تصدى لجمع الزكوات ولم يتصدى لجمع الأخمار وأما الخمس فهو حق له ولأقربائه فيشبه الملك الشخصي حيث لا تعود فائدته لعامة المسلمين، ومن ثم لم يؤمر في مورده إلا بالتبليغ فقط دون الاخذ بل قد لا يناسب ذلك شأنه وجلالته كما لا يخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الذكاء فإنه مع الفارق الواضح حسب معارد ولكن هذا التعليل أشبه في منه إلى البرهان الذي طرحه قدس سره في مقام التفريق بين الذكاء والخمس أولا لا إشكال أنه صلى الله عليه وآله تصدى لقبض الانفال معناها حقه الخاص يسالونك عن الانفال كل انفال لله وللرسول ما اثار الله على رسوله من اهل القراء هذه الايات التي تدل على ان الانفال حق لا يقول صلى الله عليه علي وسلم ومع ذلك تصدى لقبض الانفال وتصدى لاخذها وهو حق شرعي شخصي لا وملك شخصي للأخماس هم على التساق وقد ثبت ايضا في التاريخ الصحيح تصدي أئمتنا لأخذ الأخماس ونصبهم للوكلاء المتعددين في عدة أكتار من الأرض لقبض الأخماس ولجمعها بل قد في عهد الإمام الكرم سلام الله عليه أنه كان وكلاءه يجمعون كثير من الأخماس و. كعبي ابن أبي حمد البطائني وعثمان بن عيسى الرواسي وعثمان بحيث بلغت الأموال منهم مبلغا طمعوا خلاف في الاستفادة منهم ووقفوا على إمامة الإمام الكاظب سلام الله يعرف طبعا في تلك الأموال التي كانت بأيدي هين. ف تصدي لجمع الأخماص واضح اي أي فرق بين أن ينصب الرسول عمالا وبين أن ينصب إغناء الكاظم وكلا لقف الأخم أي فرق بين أخمك إذا كان هذا شح حقا شخصيا لا يناسب جلاله قدرهم ولا يناسب مقامهم أن يجمعوه وأن ينصب العمال لجباله فإذا هذا صدر منهم ذلك صدر من الكاظم ومن هذه لا إشكال بالتالي في الصحيح صدر ذلك وصدر من الرسول أنه تصدى لقبل الأنفال ملك شخصيا ملك شخصيا, ملك شخصيا وقد ذكرنا في مسرح في أول بحث الخمس عادة أهل الجاهدية التي امضاها الإسلام لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول بمجرد أن يؤتى بغنائم الحال له المرضى والصفايا والنشيطة والفضول صفو المال له أنفس المال له الأرض التي لم يوجد عليها بخير ولا ركا كثير من شاء له وقد تصدى لقبضه بعد كل حرب اتصدى لقبضه هذه الأمور ولم يقل أحدا بأن قبضها وأخذها لا يناسب جلالة له شأنه وقد رأيه وثانيا فَإِذَا ثَبَتَيْهَا الْأَلْخُمْسِ حَقٌّ لِفُقَرَاتِكَ الْمِنَاشِينَ فهل يجد المتصدى لأخذه إذ عدم لأخذه هو الذي لا يناسب لأنهم بالطبيع حق طبقة من طبقات المجتمع صحيح أن بني هاشم خرابته وأبنائه ولكنهم طبقه الطبقة الفقيرة من بني هاشم يستحقون هذا القمس فعدم تصديه لأخذه ولجمعه تضيع لحق من حقوق بعض أبناء المجتمع وكيف يالك يناسب شأنه وجلالك ولو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتصدى بجمع المنكر ولو من هذا الباب ان لم يكن امرا واجبا عليه بعنوانه الاول دي. خصوصا لما ذكره سيدنا قديس السرو انهم حرموا من الزكاة وعوض عنها الخمس فاذا كانوا قد حرموا من الزكاة وعوض لهم بالخوم سمع ذلك الرسول لا تصدى لأخذ الخوم فهذا مصداقا بطبيعي حقا من حقوق بعض الله من شاء الله هذا التعديل تبادره غير الجواب الثالث الذي فرحه سيدنا قدس سره عن هذه الشبهة قال كيف؟ ووجوب الخمس في الركاز مما أصفقت عليه العام ورغوا فيه روايات كثيره ومع ذلك لم ينقل ولا في مورد واحد ان النبي صلى الله عليه وآله بعث احدا لجبايته وواجب بلا إحكام عندنا وعندهم مع ذلك الرسول ما بعث فعدم لازم عدم لا يدل على بدليل ان الخمس واجب في الركاز بلا اشكانين ومع ذلك الرسول ما بعث احد من جبالتين. عدم البحث لا يدل على عدم الوجوب لازم مع بدليل ان الخمس ثابت في الركاز عندنا وعند العم ذلك الرسول ما بعث احد من الجواريين هذا الجواب يؤكد الاشكان نعم هذا الشيء لأننا لا نجيب على أبناء العامة فقط كما ذكرنا في يد السائقات يعني ليس الآن بحثنا مع العامة فقط وإن بحثنا في إزالة هذه الشبهة حول أصل وجود بحثنا حول إزالة هذه الشبهة حول أصل وجود المستشكيل سواء كان عاميا أو شيعيا أو مرحدا في أي سنة كان يشكل أنه لو كان واجبا لتصدى لجمعه أنك تقول بأن أبناء الآمن متفقون على وجوب هذا الامر مع ذلك الرسول لم يتصدى لجمعه نقول هذا لنقداره لا لحد المشكلة يرسع الإشكال قل لم يتصدى الرسول لجمعه إذا كان واجبه قد يقال هناك بالركال باعتبار أن الركاز زرادبين معادن والكانت والمعادن مثل امر ما دروا الفصول بإحلاق أبناء المفاسر عدم تصدي الرسول لجمع الخمس التابت في الركاب لأنه أمر نادر الحصول هذا لا يعني عدم التصدي لجمع الخمس في أرباح المكاسب معه أنه أمر شائع ومما يبتلدين الناس يوميا في أسواقهم وتجارتهم كما ورد في بعض الروايات وأما الغنائم فهي التفادة يوما بيوميا عدم لجمعنا لا لا بدرزمت بين ماورده. الجواب الرابع على أن العام رأوا هذا الخمس يعني خمس أربعة وحدة يعني خمس أربعة وحدة تاسع بس من طرق طرق عنه عن النبي صلى الله عليه وآله في ورد فقد ورد في صحيح البخاري والترمذي أن رجلا من بني عبد قيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلما أراد الانصراف أمره بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس من ما غنم وإعطاء الخمس من ما غنم. يقول سيدنا أبو جسار، فإن من الواضح عدم إعطاء الخمس من الغنم ولا إعطاء الخمس مما غني قط الرسول ما يقصد غني دار الحرب لماذا لأن الحرب مو دائمًا تقع حتى يص الرسول عليه بإعطاء الخمس مما غني لعدم فرض قتال أو غزو ما مفروض في مورد الرواية أنه كانت هناك حرب حتى يقول له الرسول وعطيه الخمس مما غنمت في هذه الحاله فلا محالة يقول مراد الخمس ما غنمت يعني من أرباح المكهر أي دلالة في هذه أي دلالة في هذه أمره بالصلاة واجب يومي وبالصيام واجب سنوي وبالزكاة واجب إن حصل نصاب الزكاة والزكاة مواجب مطلقين بعد واجب علي إن حصل نصاب وإعطاء الخمس مما غني يعني وإعطاء الخمس له غني في الحال أي مانع من حمدي أعلى غنائم دار رجل من بني عبد القيس جاء للنبي صلى الله عليه وآله وزمان النبي كان زمانا مبتلى بالحروب بل ما بعد النبي خلصة استمرت الحروب بين الكفار وبين المسلمين في زمان النبي وما بعد النبي صلى الله عليه وآله فالرسول صلى الله عليه وآله يوصي هذا الرجل من بني عبد القيس بالواجبات العامه في الإسلام من الواجبات العامة الصلاة والصيام والخمس في غنيمة دارك وأنه إذا غريب شيئا في حرب مع الكفار فعليه أن يؤدي خمس أي مانع من حمله على خصوص غنيمة دارك ويبانع من ذاتك لم يفرز قتال الغابة فقم على نحو القضية الحقيقية محكم على نحو القضية الخارجية يعني أمر هذا الرجل من بني عبد القيس ليس أمرا له بخصوص بل أمر لجميع المسلمين وصيته لهذا الرجل هي وصية لجميع المسلمين ورصاياه وأخواله هي أحكام على نحو القضايا حقيقيا لا على أنه هو القضاء الخارجية فسواء وجدت حرب أم لم توجد على أي حال حكم من أحكام الإسلام أنك إذا غنمت من الحرب سينت فيه الخامس خورب الجواب الخامس قوله صلى الله عليه وقاله قدس سعوه قولوا القدس الشريف من أنه عدم الناقل لا يدل على عدم الوجود لم ينقل أنه تصدى بجمع الأخماص لا يدل على أنه ما تصدى لماذا؟ لأن حكومته صلى الله عليه وآله وحكومه النعم عليه السلام عاقبت بحكومات عمويه وعباسيه محقت الدين وعادت الجاهليات مره اخرى فكثير من الأحكام وكثير من الاحكام نشيرت وكثير من الاحكام اهملت بل في صحيح ابي داود وسنن النسائي ان اكثر اهل الشام لم يكونوا يعرفون عدد الفرائض وعن ابن سعد في الطبقات أن كثيرا من الناس لم يعرفوا مناسك حجهم. وتحدثوا. وروى ابن حزم عن ابن عباس أنه خطب في البصره ابن عباس وذكر زكاة الفطرة فلم يعرفوها حتى أمر من معه أن يعلم الناس فإذا كانت الحال هذه بالإضافة إلى هذه الأحكام. التي هي من ضروريات الاسلام فما ظنك بالخرمس الذي هو حق له ولقرابته ولم يكن من الحقوق العامه كما في الزكاه بل كان لخصوص بني هاشم محصل هذا الكلام المجنون ان عدم الناقل لا يدل على عدم الفصفيق. لما راى النسائي بشيء من الناس ان اكثر اهل الشام لم يقوموا يعرفوا اعداد الفرائض حتى الان اهل الشام ربنا لا يعرفوا اعداد الفرائض مع انه جاء علماء المسلمين في هذه القرون المتناديه وحثوا وأصلحوا وبينوا وحتى الان كثير من الناس لا يعرف عدد الفرائض وكثير من الناس لا يعرف الناس في الحج وكثير من الناس لا يعرف الحج نقول بأنه عدم النقل صحيح لا يدل على علم التصدي لا يدل على تصدي أيضا ليش ما يعرف أنا هذا أهل عدم النقل لا يدل على علم التصدي ولا يدل على التصدي أنت أنت المطلوب منك أن تثبت الوجوب نحن نقول لو كان الوجوب ثابتان لتصدى الرسول الى الجامعة ولا نقل هذا التصدي ولو انه في خبر بينما من ينطلق انت تقول خوة عدم الناقض لا يدل على عدم التصدي خوة لا يدل على عدم التصدي اقول ما ورد ولا في رواية المعهد ما ورد ولا في رواية واحدة وجوب الخمس في الركاز وجوب بل... لماذا لم يحيذ مروان العباسي ليش ما محاول لكم اربع مئات بس و... واعقبت حكومته حكومات أموية وعباسية محقت الأحكام بل اعادت الجرت فلش ما محقت وجوب الخمس والركاز ووجوب الخمس المعادن ليش ما محقت إلا هذا والمسرف مصرف الجميع. الجميع يصرف سواء كان دار أو كل معاه الجميع يصرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا محقو هذا النوع من الخمس ذلك النوع من الخمس ما محق ولماذا لم يمحقو مستحبات الصلاه ومستحبات الصيام ومستحبات ومستحب الحج التي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مجرد هذا البيان يكفي. الجواب السادس او السابع, السابع الذي ذكر نعم السابع. السادس الذي ذكره سيدنا عبد السيد انه قد ياخذ بيننا وبين العامه في ان الزكاه محرمه على على النهائي زادهم الله علوا وشرفا ان وشرفا يقول لا اشك بان الزكاه محرمه تتع وانهم عوضوا عن ذلك فلو كان الخمس ثابتا فقط في غناء دار الحرب هزم ذلك أنه ان يتمتع بقيه فقراء المسلمين برافد مستمر ويتمتع فقراء بني ادم برافد منقطع لانه فقراء المسلمين ياخذون من شنو من وهذا امر مستمر الزفاة امر مستمر في كل زمان في كل مجتمع بينما بنو هاشم لا يأخذون إلا من خمس غنيمة دار الحرب وغنيمة دار الحرب لا تكون من في حياة الحرب والحرب قليلة الفجود ليش قليلة الفجود؟ يقول سيئة الاستيلاء الكفار كما في هذه الأعصار وما تقدمها بكثير ولعلنا سيلحقها اكثر حيث اصبح المسلمون مستعمرين والى الله المشركين أو لاستيلاء الاسلام بعد سوى الاسلام ما تحروق كما في عهد الامام المنتظر عجل الله تعالى خرجه الشريف وجعلنا من انصاره واعراضه وعليه فلو كان الخمس مقصورا على غناء انذار الحرب ولم يكن متعلقا بما له استمرار كالارباح ارباح التجارات وكيف يعيش الفقراء من بني هاشم في عصر الهدنه يعني عصر عدن الحرب الذي هو عصر طويل الامال بعيد الاجال كما عرفت والمفروض تسالم الفريقين على منعهم عن الزكاه اذن فما هو الخمس المزعول عوضا عنهم في ايضا عنها فيها المطلوب يعني كانه هو القانون يستبعد من الشرع المقدس ان يحرم فقراء بني هاشم من عطاء مستمر ولا يعوضهم بعطاء مستمرا اخر بعيد من الشرع المقدس لا وهذا الجواب يلاحظ عليه ان مسألة أنه عدم إعطائهم يكون لا يعني أن ان يكون هذا الإسلام وما فتح لهم باب المعيشات فإن باب يكون هذا المساله هو وأغنى هو المساله هو عطاء الأنفال وعطاء بيت مال المسلمين أثرى وأغنى من خمس لكثير فعدم إعطائهم من الزكاة لا يعني حرمانهم ولقاءهم على فقر، هذا لا يعني أصلا بل هناك موارد كثيرة شرعها الله تبارك وتعالى ومنحها للرسول صلى الله عليه وآله يمكن لفقرائب أنه عشنا يستطيع ولا يزل فاذا بد ان يتعلق الخمس بما هو مستمر فلا يليل وثانيا مجرد هذه الاستدعاءات لا تصبح دليلا افترض في زمان ماكو ما ارباح المكاسب بلغ كالخمس الثالث في ارباح المكاسب لكن بلغ بالناس الفقير إلى أن أرباحهم ضئيلة ولا تغطي حاجة بالنهاشين وحاجة الفقراء بالنهاشين وماذا نعلم نشرع الأرض طقم الثالثين في سجنه يستلعى من الشرع الشريف أن يبقيهم فقراء والعواض لا يفي عواض الزكاة لا يفي بحاجة هذا يستلعى المدهين فسيدنا يقول تحصل أن الاستشكال في وجود الخمس في هذا القسم خاطئهم لا يعبأ به بكاته <تصفيق> فنقول بأنه تحصل أن الاشكال مستحكمون في ثبوت الخمس وأن ثبوت الخمس في الراحل المقاسل على نحو الحكم القانوني التعبدي أمر محل إشكال كبير جدا وإن كان فقارنا خصوصا المتاخرين منهم شبه اتفاقنا عندهم على أن الفنس في أرواح المقاسر واجب قانوني تعبدي لأسلامها ثم يستدل على هذا أمرت بالروايات وإليك بعضها هو أهم وقال منها ملتقة سماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفعل الناس من خليل أو كثير ظاهر هذه الروايه ماذا؟ حجوب الخمس في كل ما أفعل الناس حجوباً قانونياً تعسدياً، ولكن دلالتها محمد أمية. فإن السؤال في الرواية عن الموضوع لا عن أصل وجوده. سائل ما يسأل الخمس واجب لا واجب؟ يقول الخمس اللي أنتوا نقعد تفتحتو عنه ما هو موضوعه؟ الإمام قال لي في كل ما قال الناس القليل مكتوب. السؤال والجواب ناظران لموضوع الفقه لا لوجوبه. ايه الموضوع هل يدل على ان الحكم الحكم مفروض ام لكن مفروض يعام على نحو انه حكم قانوني او انه حكم ديني؟ دي هذه استننا في هذا لو سال الامام عن الحكم فقالنا نعم الخمس واجب الخمس واجب ظهر لأنه قانون لكن عندما يقول الخمس الذي تطرحه علينا ما هو موضوعه يقول موضوعه كذا هو طرحه عليهم بأي نحوين بنحو الحكم القانوني أو بنحو الحكم الهدي نحن لا نعلم الرواية ساقطة الرواية في مقام بيان موضوع الخمس بعد ثبوت الحكم فيه وليست في مقام بيان الحكم لو كانت في مقام بيان الحكم لاستفدنا منها أن الحكم قانوني لكنها في مقام بيان الموضوع بعد الفراغ على الحكم وهذا لا يدلنا على أن الحكم كان ثابتا على أي نحو الحكم القانوني حكم كلي عام لجميع الأسور والازمنه ولا يمكن تغييره ولا تبديله لا بأولئة الإنان المعصوم ولا بأولئة الفقر حكم القانوني تعبدي لا يتغير ولا يتخلف لا ولا ولاية ما ولا ولا يتحقل فالحكم قانوني معهم من البيض الصلاة والبيض الصيام وأشبه أشبه. وأن الحكم الولايتي فهو حكم شخصي على خلاف العاصل يعني مقتضى الاصل أن لا يتغل ولكن يجعله الإمام من باب انه ولي الامر يصدر هذا الحكم الحكم الذي يصدره الامام على خلاف العصر ومن باب انه ولي الامر يسمى حكما ولايتيان وهذا الحكم الولايتي قابل للزواج وقابل للتغيير ام ياتي اماما اخر ويزيل هذا الحكم زين او انه شنو او انه يمضيه مثلا ما يمضيه ايمان ويزيده نحن نقول بان الروايات لا تفيد اكثر من كون القمص تقما وذلك يجب ان تقوم قانون به فهو روايكم على ان تقوم قانون اعمى واما الروايات الاخرى عنه. منها صحيحه علي بن مهذَّاك كل الخمس طلع من علي بن <تصفيق> قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرئني على كتاب أبيك فيما أوجبه فيما أوجبه على أصحاب الضياع حبي مزار إذن قال فكفت وقرأه علي بن مهزيار علي قال علي الحمس بعد مرونته ومعونة عياله وبعد خراج السلطان هذا جاء عزيز ألا إبراهيم بن محمد الأمداني الذي أوجبه أبوك على أصحاب الضياع ما هو الذي أوجبه أبي هذا وأنا فقره أيضا وهذا لكم مجالب عنوان أوجبه على أصحاب الضياء ظاهر في أنه حقوقون ذلك إليه كعبير بأوجبه وتقصيصه بأصحاب شنو بل أصحاب الضياء وإنه حقوقون ضريبة ضريبة يفرضها الإمام على أصحاب الضياء وأما صحيحة بخرة هي أولى ولنذكرها بطولها لما فيها من المزاهر قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه يعني كتب إليه يعني أبو جعفر كتب للهنداني إليه يعني للهنداني وقرأت أنا يعني يعني علي هزار قاعدوا يقول أنا قرأت الكتاب وقرأت أنا كتابه إليه في طريق ملتكه قال إن الذي أرجبت في سنتي هذه اوجدت لها التعديث لسنة إيها التقسيصة بسنة معينا وهي سنة عشرين ومئتين فقط سنة رفاقينها جواب عليه وسلم بمعنى من المعاني يعني انما اوجدها السنة الخلص بمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسف... وسأفسر لك بعضات إن شاء الله إن مواليات قسالوا صلاحهم او بعضهم مو كل مواليد بعضهم قصروا فيما يجب عليهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ظاهر العباره مو كما يستفيد سيدنا قلت يستفيد سيدنا قلت السرور ان بعض مواليد شويه فهم ما يدفعوا الخمس عسروا يعني هالسنه هاهاها هالسنه طلعت بيان انه ادفعوا الخمس ايش موكفين كذا مو ظاهر يا جماعه انهم بعض موالي الشيعة صاروا يقصرون في دفع الحقوق اما يحقق الزكاه و اما يحقق الناس يعني ظاهرها ان بعض موالينا اختلطت امواله بالحرام لانه اما لا يدفع الزكاة سواء كان زكاه فطرة او زكاه اجزاء واما ان عفوا زكاه اموال اما انه لا يدفع الزكاه واما انه مظالم في أمواله ما يدفعها فانا احبب اطهرهم من هذا الاختناق تطهير علينا هو تطهير تقول انه ما يدفع الخمس عن الامام صدر قرار كيف يدفع الخمس قد صروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان أطهرهم وأذكيهم بما فعلت من امر الخمس في عام هذا ظاهروا أنه قبل هذا العام كان يأمر بالخمس وأمر بالخمس في ذلك العام من باب من باب التطهير أنه حكم على قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تتخر الخمس بضن الصدقاء خذ من أموالهم صدقة تطفرهم وتزكيهم بها وطل عليهم إيمان قال ولم أوجب راضحة العبارة صريحة ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام بس هالسنة أنا أولد عليهم ولا أوجب عليهم إلا الذكاة التي فرضها الله لان الزكاه فرضها الله لذلك أنا ما يراد ويجمع عليهم في كل عام اما هذا لا وجبه في هذا العام لا في العوام ظاهره ان الزكاه حكم قانوني لا يصل تبديل صغير في بلد الخمس اللي. التي فرضها الله عليهم وإنما انما عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضه مع الدهس التي قد حال عليهم الحاكم ولم أوجب ذلك في متاع ولا آنية ولا دواب ولا قدم ولا ربح ربحه في تجاره ولا ضيعه أصلا إلا في ضيعة سأفسرها لك تخفيفا مني عن موالي أوجبت الخمسي بعض دون بعض تخفيفا مني عن موالي ومن من مني عليهم لما يرتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم مخصرات ذاتية وخصالات السلطان. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله غنائم والفوايد واجبة في كل عام. وذكى الغنائم دار الحرب. فخذ قامن من ما أدرى دار الحرب بالقرآن الكريم تبدو. واعلموا أن ما غنت من شيء فعلنا لله يوم الصلح. هذا فأنا ما أدرى أغيره. وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله. لا بالقرآن. رحمكم قانوني. من إلى أن قال: فالغني والفوائد يرحمك الله. فهي الغنيمه يغنمها المر والثائب يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. يعني جائزة لها قيمة. والميراث الذي لا يحتسب من غير أبن. ولد من ميراث موزع ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار الى موالي من اموال خرميه الفسقا فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالي اجتهم اموال من الظالمين أمن كان عنده شيء من ذلك، فليوصله إلى وكيه. شوية عبارات الرواية ما، مطمئن السدورة يعني. ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليتعمد لإصاله ولو بعد حين. فإن مية المؤمن حي من عمله. هو الآن سليم إلى أن هذا كل شرح للغنيمة أما أنه فقط قاعد يترح معنى الغنيمة الكابدة أما أنه مواجب في هذه الأمور فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عامين وهو نصف السدس هذا الفمس لأنه إذا هناك أم لا يدي كانت نخذ نصف السدس كانت نخلي بشكل آخر فهو نصف السدس ممن كانت بيعته تقوم بمؤونته ومن كانت بيعته لا تقوم بمؤونته يعني واحد مستغني فلا عدد كثير نصف السدس واحد ما مستغني لا تقوم فليس عليه نصف سلس ولا غير ذلك علي علي. ما عليش يا سلام ولنا ادخل في شرح بعض بقرات هذا الحديث الشريم على ان كان من مقوله ان ظاهر الحديث الشريف بابوان وسياتي به ومن من لمناقشات سيدنا ابو بكر أن ان ثبوت الحكم في اربع متكاسب حكم ذلك أصل ثبوت الحكم للائتين وكيفيه ثبوتها حقا حكم لقد ظننت لقد ظننت لقد ظننت لقد ظننت لقد ظننت لقد ظننت لقد يعني لعل مكاتب كتبت بالمعنى لا الفاضل الفاظ الإمام عليه السلام أي لأن الرواية ظاهرة فيها من تهافرة أو فيها نوم حادثة جانبية التي لا علاقة لها بأصل المطلب وبيجي نبدأ عليه السيد في ضم حديثه بحاول أن يدفع هذا بشكال عام